آيات من الذكر الحكيم القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا ما تيسر له من سوره الاسراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم من الطيب لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطير أعزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضل يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه مونا فتيله يوم ما نجع ಬಹೂ <Sings> ಬಹೂ <Sings> مَنْ كَانَ فِي حِجٍّ إِمَّا فَوٌ أَمْ فِي الْأَنْخِرَتِ أَمَّا أَوْضًا سَبِ وَإِن كَذُلًّا لَمَسْتِنُونَ كَانَ لِلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتَأْتِيَنَّ عَلَى مَا عَصَوْا وَإِذًا لَّنْ كنقروك كنقرو لي لا وانك دلين تنونك ان الذي ان حينا اليك لتا ريا علي ما ضيه واحد بلن تنخوانو كانقواني لا وَلَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَنَقْتُلَنَّكَ قَتْلًا وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ اذن لا ادنقنا كبنت الحياة وضعف القلب ما انت ثم ما لا تجد لك علينا نصير وإن كادوا ليستنونك عن الذي أوحينا إليك لتستري علينا غيره وا عيد اللن تنخو كان خنليلا وا بلدا دنكون كان كل في حياتي وضعت مناتي ثم لن تجد لك لي نصيرا وَإِن كَذُلِي تَدْفِنُ كَمِنَ أَبْلِيخُ رُجُكَ مِنْ نَاءٍ وَإِذًا لَيَبْتُونَ خِنَان فَكَأَيِّنْ قَلِيلًا ومن تنمن قرده استلنا قبلكم اصولنا ولا تنجي طول سننت نحيلا سن فمن قد أوتلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسمتنا تحويلا من الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهور وده اقيم ما ترني دونك لن تِلَكَ الْيَ لِ وَقْ عَنَ لَفَيْر إِنَّ قُرْ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدِ بِهِ نَافِلَةً لَكِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدِ جهدي بيجي من فيلات بلانكا سن هل بنفسا بوكمنا من نحمدنا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً قُل رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زُورًا وان فض ج الحب عزف قلب فاقد من باقي لك نداء عقوقا وقل دي انحط بوان ما قلبو ين نل باطل كانزهقا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَأُنْزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ إذا أن عمنا على الإنسان أعرضنا بجانبه وإذا مكسبوا الشوكان يَا أُسْنِ قُلْ كُلُّ يَمَلٍ عَلَى الشَّنْكِ لَتِ أُبُكُمْ أَدْرِمُ بِمَنْهُ وَهَدَى سَبِيلًا वह ही है رَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَنْ الونك ان الروح قل الروح من امر ربي روتيت من علم الله قل لنا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَمَتَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَذِقُ <تصفيق> وننزل من الأرض What is that? كان يأوسا قل كل, كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن d s t v ومَا لَنَا أَن نُؤْمِنَ بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكَ وَمَا هُوَ حَقٌّ إِنْ هُوَ إِلَّا رَحْمَةٌ تَمُرُّ بِكَ إِنَّ فَضْلَكَ كبيرا الا رحمه من ربك ان فضلك عنا لك كبيرا وقالوا ما هنا